117. فاصبر صبرا جميلا 118. إنهم يرونه بعيدا 119. ونراه قريبا 110. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهم ولا يسأل حميم حميما 113. يبصرونهم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 119. الذين هم على صلاتهم دائمون 110. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم 111. والذين يصدقون بيوم الدين 112. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون 113. إن عذاب ربهم غير مأمون 114. 116. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين 117. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُضْعِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِين أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن مَّآءٍ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 يَوْمَ يَخرجونَ منِنَ الأجداتِ سرِراع كَأَهُم إلى نُصض فِضُون خاشِعَةً أَدِصَارُهُم تَبْهَ قُمدِلله ذَلِكَ يَوم الذي كَوا يُعددُون